يصعد الإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم لأمة المصلين ويرفع الأذان الثاني عبد الله أسعد رئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر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 اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على, على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد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 فأخلق, فاخلق بمن جمع هذه الدعامات الثلاث في قلبه ان يحيا هنيا ويعيش رضيا لان هذه الدعامات عباد الله مقاصد مشروعه مضاده لما يخالفها من الهوى والشبهه والشهوه التي تعترض المرأة ما دام حيا وهي معه في سجال معترك بين الحق والباطل والزين والشين والرضا والسخط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 إنها أحوج ما تكون إلى إعلان ذلكم بلسانها وقلبها وجوارحها لأن ما تعانيه الأمة المسلمة اليوم يصدق فيها قول الحسن البصري رحمه الله حينما سئل من أين أتي هذا الخلق قال من قلة الرضا بالله من قلة الرضا عن الله قيل له ومن أين أتي قلة الرضا عن الله قال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 ووصفها بانها تخالف المعقول تاره او لا تلائم واقع الحال تارات بل لقد شرق اقوام بالسنه النبويه حتى اضحت شوكه في حلوقهم فيا لله العجب اذا كان يسعى الى الماء من يغص بلقمه واحده فالى اي شيء يسعى من يغص بالماء ذاته فالله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله ألا رحم الله الحافظ ابن حجر وقد أحسن حين قال وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام الفلاسفة وجعلوه اصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها ثم لم يكتفوا بذلك